بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَذِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُجِرَ وزين, وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا ظَنًّا سَاءَ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 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقُوا تُلَامِغُونَ لِتَأْخُذُوا هَٰذَا فِرْعَوْنًا نَّتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ كُلَّ